هَٰرَسَرَ مُدَّنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تبصرون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 كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال لَهُ قومه لا تفرح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 إن الله لا يحب المفسدين